الحمد درس جديد من دروس علوم دو سی الله عز وجل يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وقربا منه سبحانه وتعالى موضوعنا في هذا اليوم هو عن نزول القرآن وفي مصنفات العلماء قد يسمى بتنزلات القرآن ونزول القرآن وتنزله هو مبحث من الأهمية بمكان بل قد قال بعض أهل العلم أنه من أهم مباحث علوم القرآن إن لم يكن أهمها وذلك لأن العلم به أساس للإيمان بالقرآن وبنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساس لتصديقه عليه الصلاة والسلام ويبنى عليه أن هذا الدين العظيم دين الإسلام هو دين الحق والقرآن يقال عنه أنه منزل وكذلك يقال أنه منزل من عند الله تعالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ففي هاتين الآيتين نجد أن الله عز وجل قال وقالوا بالحق أنزلناه وفعل أنزل هو فعل رباعي على وزن أفعال وإسم الفاعل منه منزل والمنزل والله عز وجل اما المنزل فهو القرآن والمنزل عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم اذا فالقران منزل وفي قوله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين فتنजील هو مصدر من فعل نزل ينزل نزل تنزيل. فالتنزيل هو مصدر فعل نزل الذي هو على وزن فعال لذلك من فعل نزل اسم الفاعل منزل واسم المفعول منزل فالقرآن منزل إذن من فعل أنزل هو منزل ومن فعل نزل هو منزل لذلك قال العلماء القرآن منزل ومنزل بناء على آتين الآيتين وغيرهما من الآيات وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ويأتينا بإذن الله عز وجل البحث في مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف وقد أنزل الله عز وجل القرآن على رسولنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لغاية عظيمة ولهدف سام وهو هداية البشرية وإصلاح دينها ودنياها كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال سبحانه ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين فالقرآن هو رحمة للمسنين وفيه الهداية والإرشاد إلى طريق الخير كما قال حسى وجل وهديناه النجدين فالنجدين هنا هما طريق الحق وطريق الباطل اي بيننا له الطريقين وهو الذي اختار وان كان في التفسير من من قال هو يعني هديناه للرضاعه من امه فالنجدين هما ثدياء المرأة لكن التفسير المقدم هو الطريقين وقد يجمع بينهما لعدم التعارض فالقرآن قد نزل للهداية الهداية الناس ولغاية عظيمة سامية هي عبادة الله عز وجل وإعمار الكون بالتقوى والعبادة والمعيشة التي ترضي ربنا عز وجل تبرئ وقد نصت آيات محكمات في كتاب الله عز وجل على صفتين لنزول القران و هاتان الصفتان قد دلت الايات على اختلاف بينهما فمن الايات مدل على أن القرآن نزل جملة واحدة أي مرة واحدة نزل نزل كله وليس مفرقا من ذلك قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال سبحانه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن الآيات ما دل على صفة أخرى وهو أن القرآن نزل مفرقاً منججماً ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا وكذلك في قوله تعالى وقال الذين كفروا لو لا نزل, لو لا نزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورطلناه ترتيلا فهذا قول الذين كفروا لأنه لماذا لم ينزل مرة واحدة فبين الله عز وجل العلة في ذلك والحكمة في ذلك في قوله كذلك لنثبت به فؤادك ورطلناه ترتيلا فكيف نجمع بين هاتين الصفتين؟ فنقول هنا أن الآيات التي تدل على نزول القرآن جملة واحدة لا تعرف بينها في نفسها يعني بين الآيات التي ذكرناها من سورة القدر ومن سورة الدخان ومن سورة البقرة ان هذه في نفسها ليس بينها تهارف فالليلة المباركة هي نفسها ليلة القدر وليلة القدر هي من شهر رمضان كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فليلة القدر هي من شهر رمضان وإنما التعارض الظاهر طبعا القرآن ليس فيه التعارض وإنما نقول تعارض ظاهر فيما يظهر للقاري وليس في نفسه وكذلك يقال ذلك أيضا في الحديث الصحيحة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه تعارض إذا صح من الأوجه وإن كان القرآن أعلى وأولى لأن القرآن كله ثابت متواتر أما الأحاديث فهي مبحث عظيم يحتاج إلى دراسة وتأمل وترجيحات تدرس في علم الحديث هذه الآيات التي ذكرناها إنما تعارضوا ظاهرها مع أدلة نزول القرآن مفرقة وحتى لو لم يكن هنا هناك آيات تعارث فالواقع العملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول, ونزول الوحي عليه يدل على أنه يوجد طريقة لفهمه هذه الآيات التي دلت على نزول القرآن مرة واحدة فكما لا يخفى على شريف علمكم أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة على الصحيح من أقوال العلماء ومن ظاهر الأدلة و... ونظرا أيضا لتنوع دلالة هذه الآيات فإن العلماء قد تكلموا في نزول القرآن فنحن نذكر منهم القول الراجح بالتفصيل بإذن الله عز وجل ونشير إلى باقي الأقوال التي يعني هي درجات في نفسها فبعضها أقوى من بعض وبعضها ضعيف جدا إلى آخره فالقول الراجح والصحيح والذي عليه جماهير العلماء سلفاً وخالفاً أن للقرآن نزولين الأول جملة واحدة والثاني منجماً أي مفرقة أما نزوله جملة واحدة فأدلة ما ذكرناه آنفاً وهو إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهذه الآيات تدل على أنه نزل جملة واحدة لكن هذا النزول كان من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا فكيف عرفنا هذه المسألة الغيبية المسألة التي لا يمكن أن تقال ولا أن يستدلّ عليها إلا بدليل صريح صحيح واضح وإلا كان رجما بالغيب فنقول أنه قد صح عن ابن عباس ابن عم نبي صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن و من كبار علماء الصحابة والتي استفادت منه والتي استفادت منه الأمة من تفاسيره ونقله للحديث وعلمه وفقهه فقد صح عنه من طرق عديدة كلها أو أغلبها ثابت أنه جمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارف بهذه الصفة التي ذكرناها فقد قال عطية ابن الأسود رحمه الله ذكر عنه أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إنه قد وقع في قلبي الشك في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إن أنزلناه في ليلة, في ليلة القدر قال وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام هذا الكلام كلام عام من عباس لم يفصل فيه لكن أخذ بالآيات التي تكلمت عن الجملة الواحدة فقال أنه أن القرآن نزل في ليلة, واحدة في ليلة مباركة جملة واحدة لكن أين نزل وكيف نزل والصفاء لم يبين ابن عباس لكنه قال ثم أنزل بعد ذلك على مواقع نجوم رسلا في الشهور والأيام وتلميذ ابن عباس وقد تكاثرت الروايات في هذه المسألة منهم عن ابن عباس فهذا سعيد بن جبير رحمه الله العالم المحدث الفقيه من كبار تلبيد ابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال فصل يذكر عن ابن عباس أن ابن عباس قال فصل القرآن من الذكر أخذ من الذكر والذكر هو اللوحة المحفوظ هنا فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا فجعل جبريل عليه السلام ننزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا وفي رواية وكان الله ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض وهذه الرواية الثانية مهمة جدا لأن الرواية الأولى قد تورث شبهة وهي أن جبريل كان يأخذ القرآن من بيت العزة فينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا مستندا لبعض الطوائف التي تقول أن القرآن ليس كلام الله فيقولون هو تعبير النفس أو هو كلام مخلوق أخذه جبريل من خلق الله عز وجل وأوصله إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولكن الرواية الثانية قال وكان الله ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الروايات الأخرى من تلبيذ بن عباس عن عكرمة عكرمة هو من أصحاب ابن عباس من أفاضل التابعين قال ينقل عن ابن عباس أيضا قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة وقرأ ولا يَأْتُونَكَ بمثل إِلَّا جئناك بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا وابن عباس يستدل بهذا أن هو كان ينزل أحيانا بسبب لأن الله عز وجل قال وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ يَضْرِبُهُ الْمُشْرِكُونَ للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الجواب من الله إذن القرآن كان ينزل على مواقع النجوم وينزل بأسباب وليس كله بسبب كما إن شاء الله سنرى في درس أسباب النزول ولكن هذا يعني أن الله عز وجل يجيب عن كل الشبهات المشركين وعن أمثلتهم وأسئلتهم والأشياء التي أرادوا تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم بها فيأتيهم الرد من السماء من الله عز وجل وستدل ابن عباس أيضا بقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثب ونزلناه تنزيلها فرقناه أي جاء مفرقا ليس جملة واحدة وهناك آثار أخرى عن ابن عباس، وكما قلنا أغلبها صحيح والإسناد، وابن عباس هو صحابي جليل كما تعلمون جميعاً، ومن جهة علم الحديث ومصطلح الحديث، كلام ابن عباس يسمى آثاراً موقوفاً أو يسمى حديثا موقوفاً، فقد يقول هنا قائل كيف نقبل الموقوف في أمر غيبي كهذا وكما تعلمون أن قول الصحابي مختلف في حجيته وحتى على القول بأنه حجة فإنه حجة في, في أصول الفقهة تدرس هذه المسألة فهل يأخذ بقوله ويرجح به أولا لكن هذا نقل يختلف عن القول يختلف عن رأي الصحابي في نفسه فهذا نقل يجب أن يكون مستنده الشرع ومستنده الوحي فهو يتكلم عن أمر غيب عن نزول عن كيفية نزول القرآن فلا يمكن أن يعلمه ويعرفه باجتهاده فلذلك يذكر علماء الحديث أن الحديث منها المرفوع وهو الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره أو كذلك الوصف الخلوقي أو الخلقي فهذا كله يسمى مرفوعا والموقوف هو قول الصحابي أو فعله ومن الموقوف ما يسمى أنه موقوف له حكم رفع يعني هو موقوف ثبت من قول الصحابي لكنه لا يقال بالرأي فلذلك يسمى موقوف يسمى موقوفاً له حكم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن كذب هذا الصحابي رضي الله عنه أو أن نقول هو أخذه من أهل الكتاب فلأن لأن هذا القول لا يقال بالراي والمسألة لا تحتمل الإجتهاد والصحابة كلهم عدول ثقات أثبات وابن عباس لا يعرف عنه أنه كان يحدث عن بني إسرائيل ومن قال فيه هذا فقد أخطأ في حق ابن عباس لأن بعض الأقوال أو بعض كلام العلماء سنقول الذين لم يحققوا في هذا التحقيق المطلوب قالوا ذكروا أن ابن عباس من جملة الذين كانوا يأخذون عن أهل الكتاب وهذا كلام لم يصح عند أهل العلم الكبار المحقفين فعلى كل حال فيتعين أن هذا الكلام هو كلام سمعهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يقل قال رسول الله فالمدرسة فهذه المسألة على كل حال تدرس في علوم الحديث وعلم وصول الفقه فالمهم أنه ثبت عن ابن عباس هذا الكلام وعلى له حكم الرفع على هذا القول الأول الذي ذكرنا أنه أصح الأفوال في المسألة نقل أيضا في كقول ثاني عن إمام من أئمة المسلمين وهو الشعبي وكذلك ابن إسحاق صاحب السيرة وبعض المعاصرين ممن أدركنا أن للقرآن الكريم نزولا واحدا وحملوا الآيات التي يفهم منها نزول الوحي أو نزول القرآن جملة واحدة أنها تتكلم عن بداية النزول على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معروف من جهة اللغة أنه قد يطلق الجزء على الكل ويطلق الكل على الجزء ويقصد به مقصد لا يتنافع مع اللفظ فمثلا لو قلت مثلا أنا أقرأ القرآن وأنت في الحقيقة تقرأ صفحة واحدة ولكن يصح يصح أطلاق الجزء على الكل والكل على الجزء هذا معروف عند أهل العلم فقالوا أن هذه الآيات المقصودة ببداية التنزيل أنه كان في ليلة القدر والله تعالى أعلم ومن الأقوال قول ثالث أن للقرآن نزلين منجمين فالأول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا وذلك في 23 سنة أو ذلك في 23 ليلة قدر يعني قالوا أن القرآن نزل منجما يعني مفرقا من السماء السابعة إلى السماء الدنيا عملا ب. حديثي أو بأثر ابن عباس ولكن قالوا أنه يعني نزل منجماً أيضاً وبعد نزوله في كل ليلة القدر ما سينزل يعني ينزل في السماء الدنيا ما سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في كل السنة فيكون الثاني نزوله منجماً على الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في 23 سنة وهذا قول يعني توقف فيه بعض العلماء الفخر الرازي وبعضهم قال به والله أعلم بن جريج وقاتل بن حيان إلى آخره قول لطائفة من العلماء وكانوا خلها وهناك قول رابع قد حكم عليه بعض العلماء بأنه من الجهل حتى قال ابن العربي المالكي ابن العربي بالألف واللم العالم الكبير عالم المالكية رحمه الله الذي له أحكام القرآن التفسير المعروف في أحكام القرآن قال ابن العربي ومن جهالة المفسرين أنهم قالوا إن السفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة وألقاه جبريل إلى محمد عليه عليهما السلام في عشرين سنة قال ابن العربي وهذا باطل ليس بين جبريل وبين الله واسطة ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم واسطة الخلاصة حتى لا نطيل الأمر الخلاصة أن القول الراجح هو القول الأول وهو أن القرآن نزل أولاً من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القطر ووجود القرآن يعني قد يتعجب الإنسان كيف يوجد القرآن في اللوح المحفوظ فأولاً لدينا دليل في هذا وهو قوله سبحانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وهذه الآية لعلنا نقرأها كثيراً بصورة البروج ولكن لا ننتبه لمعنىها بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ القرآن موجود في لوح محفوظ والنزول الثاني هو نزوله منجماً على الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في 23 سنة فقد قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن هذا القول قال هو الصحيح المعتمد ووصفه السيوتي في الإتقان بأنه الأصح الأشعر بل حكى القرط بالإجماع في هذا وقد نقلنا الأقوال وقد نقلنا أربعة أربعة أقوال فالإجماع بسبب وجود الأقوال لا يصح لكن قد نستفيد نستفيد في نقل الإجماعي وإن كان لا يصح أنه قول أكثر قول الأكثرين من العلماء فإذا نقل الإجماع علمنا بذلك أنه قول مشهور قال به كثير من العلماء أكثر العلماء قالوا به ولذلك بعض العلماء لا ينظر إلى الخلاف هذا يعتبر أن الخلاف لا يوجد لأنه لأن أقوال متنافرة لشخصين أو شخصين يقولون لا يخرم لا يخرموا بمثل هذا الإجماع ونحن قد ذكرنا سابقا في درس الوحي أن القرآن هو كلام الله حقيقة سمعه منه جبريل بلفظه وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وذكرنا هناك أدلة فلا يصح ولا ينبغي إعادته هنا فمن أراد أن يعود فإن يعود إلى درسي الوحي ذكرنا فيه بعض الأتلة وقد نضيف هنا كلاما لإماما من أئمة المسلمين وهو ابن تيمية الحراني حيث قال ثم قال في معرة من كلام له قال إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل وكان الكلام كلام جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين قال دين المسلمين لا يقول لا يقول بهذا الكلام فالذي قال أن جبريل نحن لا نقول أن الذي قال أن جبريل لم يسمعه من الله أنه يريد بهذا أنه كان ترجم عن الأخرى اسمه هذا الكلام التي قاله ابن لكن أحياناً من لازم هذا القول أن يقال أن هذا كلام باطل بسبب هذه المعاني التي لا يقصدها نحن نجزم أن لدينا العلماء الذين قالوا وخالفوا ما عليه جماهير الصحابة كل الصحابة وجماهير العلماء بأن القرآن هو كلام الله حقيقةً تكلم به ربنا عز وجل وسمعوا منه جبريل بلفظه المخصوص ثم بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة نحن نقول أن الذين قالوا أكوالا أخرى لا يقصدون يعني معنا باطل بل اجتهاد لكن ليس كل اجتهاد مقبول وقد قال العلماء أن النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا هو من خصائص القرآن الكريم دون غيره من الكتب السابقة لأن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى الأنبياء عليهم السلام والعلماء ذكروا أن لهذا النزول, أن لهذا النزول حكم عديدة قد ذكرها جماعة من العلماء كأبي شامة المقدسي في المرشد الوجيس والسخاوي في جمال القراء وأكثر المعاصرين فتكلموا عن هذه الحكم وأطالوا فيها حتى يبينوا لماذا ينزل القرآن بصفتين مختلفتين فلعلنا إن شاء الله نستعرف بها ان شاء الله حديثنا المرة القادمة حتى لا نطيل عليكم أكثر فجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وزادكم علما وحرصا على طلب العلم في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه الفتن والمغريات فنسأل الله أن يخفر لنا جميعا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا والله أعلم صلی الله علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم جميعا ونسال الله بكم السلام عليكم